يقول ذكر في سبب الضراب الأصوليين عند تعريفهم الحكم السببان اولا بعض المكلفين غير الموجودين فهل المراد بالمكلفين من كان قبل الصحابة عن بعدهم ما الجواب بعد الصحابة حكم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون الحكم خاص بالموجودين الصحابة ويشمل من بعدهم يكون التعلق حينئذ تعلقان تعلقا تال تنجيزي وتعلق معنى تعلق التنجيزي يعني بالفعل وتعلق معنى هذا خاص بالمكلفين اما مثل آية الصفات النحويه فالتعلق تنجيزي ولا قفي معنى تنب عن هذا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله ويستطي طرفه الثواب على فعله المجنية نهي تنزيله ومباحنه والجازه في وما لا يجعله الفعله أو طرفه ثوابه والأعقاب وقد تفتره في العيان من تتعيزين أخذ الشر فعند هذا التطار والتجمية لباحثك المحنيفة فلذلك أنزر بعض المتزلة سرعيته وعند القاضي والنامذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الحكم الرابع وهو المكروه الحكم الرابع من الأحكام التي عنون لها المصنف الأحكام التكليفية وقال وهي خمسة ذكر الواجب ثم المندوب ثم الحرام ثم هذا الرابع وهو المكروه وكما سبقنا تصنيف هذه الأحكام يختلف طريقة الوصوليين من مذهب إلى مذهب من عالم الى آخر وهنا يقال ربع بالمكروه يعني ذكر المكروه بعد الحرام لاشتراكهما في مطلق الطلب اشتراكهما في مطلق الطلب يعني كل من الحرام والمكروه مطلوب وإن كان الحرام مطلوب التركي وعلى جهة الجزم والمكروه مطلوب التركي لا على جهة الجزم وأيضا يشتركان في اللغة فكما أن الحرام كما أن المكروه كراهه تنزيهية يطلق عليه للصلاح كراه أو مكروه فكذلك الحرام يسمى مكروها بالشرع الشرع وتخصيص المكروه بما هو منهي عنه لا تنزيه كما ذكر المصنف هنا هذا الصلاح الخاص بالاصوليين وإلا في الشرع فيطلق المكروه مرادا به كراهه التحريم كما في قول تعالى كل ذلك كان سيئه كان سيئة عند ربك مكروها كل ذلك المشار به إليه من قوله ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر ما ذكر من المحرمات وأشار كل ذلك من أشد المحرمات وهو الشرك بالله إلى ادناها كان, كان سيئه كان سيئه هذا فيه قراءه عند ربك مكروها إذا أطلق عليه الكراهه إذا يشتركان في اسم الكراهه ثالث يقال ذكر المكروه بعد الحظر لكون كل منهما منهيا عنه منهيا عنه فالحرام منهي عنه والمكروه أيضا منهي عنه وإن كان النهي في الحرام نهيا على جهة الجزم نهيا جازما وفي المكروه منهي عنه نهيا غير غير جازم. إذن اشترك في ثلاثة أمور في مطلق الترك في التسمية في مطلق النهي كل منهما منهي وعليه نقول الأصح عند الجمهور أن المكروه منهي عنه حقيقة أن المكروه منهي عنه حقيقة كما أن الحرام منهي عنه وذكر المصنف للمكروه في ضمن احكام التكليف يبين لك أنه يرى أن المكروه حكم تكليفي وهو الأصح، ولذلك يقال المكروه على وزان المندوب، المكروه على وزان المندوب يعني مثله، فكما أن الأول، فكما أن الأول الذي هو ما هو المندوب مامورا به حقيقة. عند الجمهور كذلك المكروه منهي عنه حقيقة عند الجمهور وكما أن المندوب حكم تكليفي وإن لم يكن موافقا للجمهور لكنه على الأصح كذلك المكروه حكم تكليفي وإن لم يوافق الجمهور إذن الجمهور لهم خلافان إثبات أن المندوب مأمور به حقيقة وعليه الجمهور وغير الجمهور على أنه مأمور به مجازة هل المندوب حكم تكليفي الجمهور على أنه ليس بحكم تكليفي وغير الجمهور على أنه حكم تكليفي وهو الأصح ثاني المكروه هل هو منهي عنه حقيقة الجمهور نعم هو منهي عنه حقيقة وأدلة هذا دليل هذا دليل ذاك. الدليل الدليل والاختلاف والاختلاف كما قال بعضهم وهل المكروه حكم تكليف الجمهور لا علنه ليس بحكم تكليفي والصواب أنه حكم تكليفي ولذلك ذكره المصنف هنا في ضمن الأحكام التكليفية ولذلك تعجب كثير من الأصوليين يرى أنه ليس بحكم تكليفي ثم يقول الاحكام التكليفية خمسة الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح المباح كاد يكون اتفاق أنه ليس مكلفا به أما المكروه والمندوب فهذان يذكران في ضمن أحكام الشرع التكليفية فكيف يرجح أنهما أنه ليس بحكمين تكليفيا إذن القول هو مكروه شروع في القسم الرابع والمناسبة ما ذكرناها مع المحضور مكروه على زينة المفعول من كورها يكره فهو مكروه ولا تقل من كارها لأن اسم المفعول يأتي من الفعل المغير الصيغة لا تقل من كره مكروه من كره لا من كره يكره فهو مكروه فهو مكروه وأما كاره هذا يأتي من كارها يكره فهو كاره اسم الفاعل يأتي من الفعل المبني للمعلوم واسم المفعول يأتي من الفعل مغير الصيغة مغير الصيغة حينئذ نقول مكروه على زينة اسم مفعول على زينتي اسم مفعول مشتق من كره يكره فهو مكروه المكروه لغة المبغوض ال مبغوض، وقيل ضد المحبوب اخذا من الكراهة، وقيل من الكريهة وهي شدة في الحرب. فالمكروه في اللغة هو المبغوض، وكل بغيض إلى النفس فهو مكروه في اللغة. كل بغيض إلى النفس فهو مكروه في اللغة. إذن نقول المكروه ضد المحبوب، ولذلك جاء في القرآن ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره حبب وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اذن المبغوض المكروه ضد المحبوب هذا في اللغه قال في الاصلاح وهو ضد المندوب ضد المندوب من أي حيثية نقول كما قلنا في الحظر هناك أنه ضد الواجب باعتبار أنه تقسيم احكام التكليف لأن المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ولا يعاقب على على تركه. هنا عكسه. يثاب على الترك امتثالا ولا يعاقب على الفعل. ولا يعاقب على الفعل. من هذه الحيثية هو هو ضده. ولذلك عند هذه الجملة يقرر الأصوليون أن المندوب يسير على وزال المكروه. ولذلك في كثير من المسائل التي يذكرونها في المندوب لا تعاد في المكروه. ولذلك لا يبحثون. هل المكروه حكم تكليفي أو لا؟ اكثر الصنف لا يتكلمون على هذه المسألة، وإنما يقال على وزان المندوب حينئذ إذا كان على وزانه فالأرجح وعندما الرجح أن المكروه حكم أن حكم تكليفي حينئذ صار المكروه حكم تكليفي، وعندما الرجح أن الأرجح أن الأصح أن, الم... أن المندوب مأمور به حقيقة حينئذ صار المكروه مأمور به حقيقة وهو أي المكروه ضد المندوب. ضد المندوب من حيث الأحكام كلها ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب, على فعله ولا عقاب على فعله نأخذ من هذا أن قوله مكروه في الأصل ليس حكما شرعيا ليس هو الحكم الشرعي وإنما هو متعلق الحكم الشرعي فحينئذ يكون المصنفون أطلق المتعلق على المتعلق أطلق المتعلق على المتعلق لأن المتعلق بالكسر هو الحكم الشرعي ولذلك نقول خطاب الله المتعلق بكسر اللام بفعل المكلف إذن فعل المكلف متعلق به المكروه صفة لفعل المكلف حينئذ نقول الخطاب المقتضي للفعل او في المكروه نقول للترك الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم هذا هو الكراحة كونه متعلقا بصفة فعل المكلف حينئذ صار صفة فعل المكلف مكروها صار فعل المكلف مكروها إذا المكروه صفة لفعل المكلف وليس هو بحكم شرعي ولذلك قال ما يقتضي هذا تعريف بالثمره واللازم والحكم وإذا ردنا تعريفه من حيث الحقيقة وذكر حد يبين ويكشف الماهية نقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم أكثر الحدود التي تذكر في الواجب وفي المندوب وفي الحظر والمكروه متقاربه واكثرها لا باس به ولذلك آتي في هذا الدرس على جهه الخصوص بالاسهل, بالأسهل ما طلب الشارع تركه ما هذا فعل جنس يشمل جميع الاحكام التكليفيه الواجب والمندوب والحظر والمكروه والمباح طلب خرج الإباحة لأنه لا طلب فيها ما طلب الشارع تركه خرج الواجب والمندوب لأن الشارع طلب فعله طلبا غير جازم طلبا هذا اعرابه مفعول مطلق مبين للنوع طلبا غير جازم يعني غير مقطوع به ووجه القطع وعدم القطع في هذا الموضع وفي الواجب والمندوب يفسر بترتب العقاب إما على الفعل أو على الترك لماذا؟ لأنك تقول طلبا جازما ما المراد طلبا جازما؟ طلبا غير جازم. ما المراد به؟ طلبا جازما أي مقطوعا به متى حكمنا عليه بأنه طلب جازم هذا طلب غير جازم؟ تقول طلبا جازما في الواجب بحيث رتب الشارع العقوبة على تركه إذن عرفنا الجزم باعتبار ترتب العقوبة باعتبار ترتب العقوبة طيب قد لا يلد في بعض الأوامر هل كل واجب أمر به الشرع نص على العقوبة عليه وإلا لما وقع خلاف في كثير من المسائل هل هي واجبه أو لا نقول صيغة افعل إذا ترجح انها للواجب أنها للوجوب بصيغه افعل فالوجوب حقيقة حينئذ دلت الصيغة نفسها على ترتب العقاب على ترتب العقاب لأن هذا هو حقيقة الواجب فإذا قيل صلي ولم يرد ترتب العقوبه على ترك الصلاة حينئذ نأخذ أن صيغة افعل صلي دلت على العقوبة لماذا؟ لأننا نقول صلي عند الإطلاق يفيد الوجوب ما ضابط الواجب إذا ذكرناه بالثمرة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه طيب هنا لم تذكر عقوبة في صلي نقول من جهة اللفظ أخذت العقوبة وإلا لا معنى لدعوى أن صيغة افعل تدل على الوجوب إذن ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم غير قاطع غير مقطوع به بحيث لم يرتب العقوبة على الترك فحينئذ نقول هذا هو المكروه هذا هو المكروه وبعضهم يقول ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وذكر من الأول على سنن قولهم في الواجب ما أمر به الشارع امرا غير جازم وكل التعريف هذه متقاربة وغالبا النقد أو النقد لا يكاد يسلم منه حد ولكن يكون الأقرب هو الذي يذكر ما يقتضي إذن عرفنا حقيقة المكروه من حيث الحقيقة والماهية من حيث الحكم والثمرة وما يترتب عليه قال ما أي فعل هذا الجنس يقتضي تركه يعني يترتب على تركه أو يطلب تركه يعني ترك هذا الفعل الثواب وعرفنا معنى الثواب الجزاء مطلقا ولا عقاب على فعله ما يقتضي تركه الثواب إذا تركه ولم يفعله ترتب عليه الثواب بشرطه ولذلك نقيد هنا الثواب ما قيدنا به الواجب فنقول والمن ما قيدنا به الحرام ما قيدنا به الحرام لماذا لان مطلق الترك لا ثواب فيه مطلق الترك لا ثواب فيه وإنما الثواب يترتب على من أتى بهذا الترك وهو فعل اتى به على وجه القربة لله عز وجل ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم وأن قصد الترك غير مشترط بلاء لتحصيل الثواب يشترط هكذا قال الصيود حينئذ نقول ما يقتضي تركه يعني فعل يقتضي تركه الثواب من الله عز وجل بشرطه وهو نية التقرب إليه سبحانه فإن تركه لا بنية التقرب نقول لا عقابه ولا يعاقب اصلا وإنما لا يثاب لفوات شرط الامتثال وهو نية التقرب إليه سبحانه ولا عقاب على فعله لماذا نفينا العقاب لو قال قائل ولا عقاب على فعله لماذا ننفي العقاب على فعل المكروه أسمع من هو هذا السؤال لم ولا عقاب على فعله، ولا عقاب على فعله. لو قال قائل لما نفيت العقاب عن المكروه، لأنه طلب غير جازم. ومعنى أنه طلب غير جازم أن الشرع لم يرتب عليه على فعله العقاب. إذن قوله ولا عقاب على فعله هذه مرتبطة بالجزم وعدم الجزم. عدم الجزم كونه مطلوباً, طل... مطلوبا تركه طلبا غير جازم قلنا لابد أن نقف مع جازم وغير جازم بماذا نفسرها نفسرها جازم بمعنى قاطع ما دليل هذا الجزم بأن رتب الشارع على الفعل في الواجب أو على الترك في المحظور العقوبة عدم الجزم يعني عدم القطع يعني ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا ما طلب الشارع هذا الفعل قطعا بمعنى أنه لو تركه لا إثما ولو ترك الواجب عليه إثم إذا قيده بالجزم إذن ولا عقابه يعني ولا عقوبه ولا تنكيل على المعصية على فعله يعني على فعل المكروه لماذا؟ لأن طلبه غير جازم بحيث جوز الشارع الترك. مع كونه مطلوبا إذن تركه راجح وفعله مرجوح إذن عندنا في المكروه راجح ومرجوح كما أن في المندوب راجح ومرجوح عندنا في الاثنين قلنا المكروه ضد المندوب أليس كذلك؟ هذه قاعدة لذلك صدر بها الباب هنا ومكروه وهو ضد المندوب ولذلك المتون المقتصرات هذه في الغالب أن الكلمات تكون تحتها تحت معاني كثيرة ومكروه وهو ضد المندوب المندوب فيه فعل وترك أيهما راجح وأيهما مرجوح فعله راجح وتركه مرجوح الترك هل مرتب عليه عقاب؟ الجواب لا وهذا هو شأن المندوب أنه جائز الترك ولذلك قيل لا يمكن ان يكون الواجب جائز الترك وهذه عله وشبهه من أنكر الواجب الموسع من المعتزله والنحويه ان أن جائز الترك لا يمكن ان يكون ان يكون واجبا لماذا لأن الواجب قد رتب على الشرع الشرع على تركه العقوبه وجائز الترك مطلقا لا عقوبه على تركه إذا نقول عندنا في المندوب فعل وترك الفعل راجع لان الشرع طلب ايجاده والترك مرجوح لان الشرع لم يرتب العقوبه على الترك المكروه عكسه عندنا فعل وترك تركه راجح لان الشارع طلب الترك لذلك صار راجحا والفعل مرجوح لان الشرع لم يرتب العقوبه على على فعله على فعله ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله على فعله وإيقاعه وإيجاده كالمنهي عنه نهيه تنزيه كالمنهي عنه نهيه تنزيه هذه العبارة قد يكون فيها تصحيف أو نوع خط في الطباعة ونحوها كالمنهي عنه نهي تنزيه قال مكروه ضد المندوب عرفه قال كالمنهي ما هو المشبه وما هو المشبه به؟ المكروه والمنهي عنه نهي تنزيه هو المكروه هو المكروه اليس كذلك هو هذا ظاهر العباره فما ادري ما الذي يريده المصنف من هذه العباره قد يكون قوله كالمنهي وهو المنهي عنه نهي تنزيه تصح العباره ولا اشكال لماذا لانه فيه بيان ان المنهي نوعان منهي عنه نهي تنزيه ومنهي عنه نهي تحريه ولذلك قال لعلا في النسخه تصحيحا كالمنهي نقول وهو منهي عنه وهو منهي عنه فحينئذ يكون زادنا مساله وهو ان المكروه منهي عنه وهذه المساله وان كانت داخلة في قول ضد المندوب لكنها من جهه دلاله التضمن وهنا قد نص على هذه المسألة لو قيل «وهو منهي عنه» نهي تنزيه نستفيد من هذا مسألة جديدة وهو أن المكروه على الاصح عند الجمهور أنه منهي عنه وهذا النهي نهي تنزيه احترازاً من نهي التحريم هذا عند المتأخرين الصلاح المكروه على المنهي عنه نهي تنزيه المكروه في عرف المتأخرين للتنزيه لا للتحريم وهذا الصلاح خاص بهم عند الأصوليين وكذلك الفقهاء. وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لا يمتنع أن يطلق على على الحرام. لماذا؟ لوروده في الكتاب والسنة. لوروده في كتاب والسنة. كل ذلك كان سيئه. إذا أطلق المكروه على الحرام، وبعضهم يمثل إطلاقه على كراهه تنزيهية بقول صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال كان هنا فسرت عند بعضهم بالكراهه التنزيهية حينئذ على هذا القول المكروه فيلس في الشرع يطلق مرادا به التحريم حرام ويطلق يراد به المكروه الذي هو في الصلاح الأصوليين المتأخرين وحينئذ نحتاج الى قرين إذا وسع فيه مثل هذا المصطلح لماذا؟ لأنه يصير من قبيل المشترك يصير من قبيل المشترة إذا كان له معنيان نهي نهي تحريم ونهي نهي تنزيه فحينئذ نحتاج إلى دليل يفصل في هذه المسألة يفصل في هذه المسألة كالمنهي عنه نهي تنزيه يطلق المكروه على الحرام كما ذكرناه أليس كذلك وهذا الإطلاق كثير عند المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة ولذلك قيل إن الإمام أحمد قال أكره المتعة والصلاة في المقابر أكره المتعة وهي حرام والصلاة في المقابر وهو محرمان وإنما كان أو كانوا يخافون من إطلاق لفظ الحرام تورعا لأن يدخل فيه قوله جل وعلا ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وهم اما أعلام كان الواحد منهم يتورع أن يقول هذا حرام إنما يقول أكره اكره كذا أكره المتعة اكره الصلاة في المقابر كذلك يطلق المكروه على ترك الأولى على ترك الأولى وهذا ما ذكرناه سابقا في الصلاح الشافعية والمالكية بأن المكروه لا يطلق على ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم وانما يقيد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم بنص خاص لابد أن يعين المنهي عنه كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته قالوا هنا نص وهذه لا لا, لا يجلس لا نهيا ويجلس فعل مضارع مجزوم بها والأصل فيها أنه للتحريم وصرف بقراء أخرى حينئذ قالوا لما نص هنا يصدق عليه الحد حد المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم ويسمى مكروها لأنه نص عليه بخبر خاص وأما إذا لم ينص عليه بأن يكون الطلب تركه طلبا غير جازم لا بنص خاص وإنما بعمومات تدل عليه حينئذ يسمى خلاف الأولى خلاف الأولى بناء على القاعدة عندهم أن الأمر بالشيء على وزان الواجب الواجب عندهم قد يأتينا في الأمر هناك ما أمر به الشارع الأمر بالشيء يسلزم النهي عن ضده نهي تحريم الأمر بالشيء على جهة الإيجاب الأمر بالشيء وجوبا يسلزم النهي عن ضده نهي تحريم. طيب إذا أمر بشيء ندبا قالوا يسلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى. ولا نقول مكروه. لماذا؟ لأن المكروه لا بد أن يكون بدليل خاص. وهنا ليس عندنا دليل خاص. يدخل تحت هذا كل, كل ترك للمندوبات، فهو خلاف الأولى. قاعدة عامة. كل ترك للمندوبات فهو خلاف الاولى مثل لذلك ما مثل الشيخ الامير رحمه الله في النثر بصلاه الضحى صلاه الضحى امر بها شرعا إذن هي مندوبه هي منهي عنها منهي عن ترك عن تركها بطريق ماذا بطريق أن الأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى فإذا ترك صلاه الضحى حينئذ نقول وقع في خلاف الاولى طلب الشارع تركه ما هو؟ ترك ركعتين الضحى ما طلب الشارع تركه ما هو الضمير يرجع الى اي شيء هنا؟ ترك الترك. ها ترك ليس ترك الفعل ترك الترك وهو فعل أيضا يسمى يسمى فعلا على ما قعدناه اولا ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم لا على وجه الخصوص لم ينص عليه لم يقل لا تصل لا تترك صلاه الضحى فلو جاء نص لا تترك صلاه الضحى حينئذ نقول هذا مكروه ترك صلاه الضحى مكروه ترك صلاه الضحى مكروه لكن لما لم يرد نص حينئذ نقول هذا خلاف خلاف الاولى على القاعده العامه الأمر بالشيء ندبا يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الأولى إذن على المذهب فسروا ترك الاولى بشيء مخالف لنص الشافعية والمالكية يقول في مختصر التحليل ويطلق على ترك الأولى وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ما تركه ترك ما فعله راجح على فعله أو عكسه يعني ترك ما تركه راجح على فعله فإذا رجح من جهة الشرع الفعل على الترك فحينئذ المخالفة تكون تركا للأولى وإذا العكس حينئذ يثبت العكس لكن الأصح عند المتقدمين عدم التفرقة ولا يثبت النهي عن شيء معين إلا بنهي, خاص إلا بنهي خاص ولذلك كثير من المتقدمين لا يذكرون خلاف الأولى البتة وإنما الأقسام عندهم خمسة ويذكرون المكروه ويمثلون له بما ذكرناه سابقا كالمنهي عنه نهي تنزيه نهي تنزيه ماذا يقال لفاعل المكروه قالوا يقال لفاعل المكروه اذا تلبس به هل يعاقب لا يعاقب لا يعاقب لاننا قاعدنا ولا عقاب على فعله طالبا غير جازم اذن ليس عندنا عقاب لكن بماذا يوصف قالوا يوصف بأنه مخالف بأنه مخالف لماذا؟ لأنه طلب منه الترك وهو لم يترك إذا خالف او لا؟ خالف ويطلق عليه إنه مسيء بمعنى أساء وهذه فيها نزاع هل يطلق على تارك المكروه؟ أو فاعل المكروه؟ هل يطلق على فاعل المكروه أنه مسيء أم لا؟ المذهب أنه يطلق ولذلك الإمام أحمد لما أخبر عنه ذلك ال ال الوتر قال سوء والوتر معلوم أنه أنه مندوب أنه مندوب وهذا لي مقام الوتر على جهة الخصوص لأنه قيل بوجوبه وغير ممتثل وغير ممتثل إذا مخالف ومسيء وغير ممتثل مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم لا يذم ولا ولا يأثم ما هي صيغ المكروه متى نحكم على الفعل بأنه مكروه أو على القول بأنه مكروه نقول إذا صرح على قول من يقيد الكراهه بأنها خاصة في الشرع بكراهة التنزيه إذا جاء لفظ كره أو كرها وما اشتق منها حملوه على التنزيه وهذا فيه إشكال الاطلاق هذا فيه إشكال مع ثبوت أن الحرام يطلق عليه مكروه فحينئذ لابد من البحث عن قرينة عين هذا في النصوص الشرعيه أما في الصلاح الفقهاء والأصوليين إذا مر معك هذا مكروه تحمله على المصالح لماذا؟ لأن أصحاب الحقائق العرفية يتكلمون بألسنتهم فالفقيه والأصول يتكلم بلسانه أن المكروه مراد به ما ذكره المصنفون أما في نصوص الكتاب والسنة فلا يستعجل طالب العلم ويحكم بأنه مكروه لمجرد التصريح أو التنصيص على أنه مكروه وإذ ذكر كثير من الأصوليين أن صيغ المكروه أولها هو صيغة كره ويكره ومشتق منها ولذلك يمثلون أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ثانيا من صيغ المكروه لفظة البغف ومشتق منها ويمثلون لذلك بحديث وفيه كلام أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض هذا ان صح وحينئذ لا لا المكروه. لا يختص بي المكروه الثالث وهو أكثرها شيوعا صيغة لا تفعل إذا دلت قرينه على عدم التحريم الأصل في النهي مطلق النهي إذا جرد عن قرينة تدل على التحريم أو قرينة تدل على عدم التحريم يحمل على التحريم كذلك مطلق النهي لا تفعل لا تفعل هذه لها ثلاث أحوال إما أن يقترن بها قرينه تدل على التحريم فإجماع انها للتحريم ها؟ لا تشرك لئن أشركت ليحبطن عمل جاء في آية لا تشرك بالله إذن دلت هذه الآية على أن لا تشرك للتحريم قطعا إذا وردت قرينه لا تفعل لا تصلي ولك أن تؤجل مثلا حينئذ دلت قرينه على أن لا تفعل هذه مرادا بها التنزيه وليس مرادا بها التحريم إذا جاءت لا تفعل فقط حينئذ تحمل على الصحيح على التحريم أما إذا دلت قرينه فحينئذ تحمل على أنه مكروه كراهة تنزيم وليس مكروه كراهة تحريم إذن هذه هي الصيغ وأشهرها الثالث أما ما جاء للآداب أو كان النهي متعلقا بالآداب ونحو ذلك أنه يحمل مطلقا دون قرينه على التنزيه هذا يحتاج دليل شرعي وإن شاعك عند كثير من الفقهاء أتبع لأم الأربعة يقولون هذا النهي للأدب ولذلك بعضهم يقول الكراها كراها إرشادية ويكثر منها النووي رحمه الله في المجموع يقول هذه الكراها إرشادية وهي ما تعلقت بأمر دنيوي, تعلقت بأمر دنيوي لكن نقول القاعدة العامة قد نأتي عليها في موضعها أن صيغة افعل إذا كانت الأدلة الشرعية هي التي دلت على وجوبها فحينئذن الأدلة عامة ليس كذلك افعل مطلق الأمر للوجوب صيغة افعل تدل على الوجوب ليس كذلك الأدلة التي دلت على وجوب على مدلول الأدلة الشرعية التي دلت على أن مدلول افعل هو الوجوب عامة لم تفصل في العبادات للوجوب في غير العبادات والآداب للاستحباب الند نقول التفصيل هذا والأدلة عامه يحتاج إلى دليل. كذلك هنا نقول لا تفعل دلة الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والنظر الصحيح واللغة العربية على أن مطلق النهي للتحريم. والأدلة عامه لم تفصل بين الآداب وبين غيرها وبين الأمور الدنيوية ونحوها. فحينئذ كل لا تفعل في الكتاب والسنة بدون قرينه يحمل على التحريم على التحريم. وهل الأدب ونحوه يعتبر قرينه صارفة؟ الجواب لا الجواب لا كالمنهي عنه نهي تنزيه ثم قال ومباح هذا ما يتعلق بالمكروه ثم قال ومباح يعني والحكم التكليفي الحكم الشرعي التكليفي الخامس المباح أليس هكذا التقدير؟ أليس هكذا التقدير؟ قال ومباح هذا معطف على ماذا؟ لا على واجب، على واجب. دائما القاعدة أن العطف بالواو إذا عطفت عدة أشياء يكون على الأول، لا يكون على ما قبله. يعني لا نقول هنا مباح معطوف على مكروه ومكروه معطوف على الحظ خطأ هذا. وإنما معطوف على واجب. إلا إذا كان العطف يقتضي الترتيب، يقتضي الترتيب. فنقول جاء زيد فعمر فخالد فمحمد إذا لابد من الترتيب. أما إذا جاء زيد وعمر وخالد أو محمد محمد هذا معطف على على زيد ولا ينبني على هذا شيء أبدا ومباح إذن والحكم الخامس حكم التكليف الخامس المباح يرد إشكال كيف يكون المباح حكما تكليفيا ومعلوم أن التكليف إما ما أمر به الشارع الخطاب بامر أو نهي إلزام ما فيه مشقة طلب ما فيه مشقة حدود. إذا قيل طلب ما فيه مشقة المباح ليس فيه طلب فلا يدخل في هذا الحد. وإذا قيل التكليف الزام ما فيه مشقة. إذن الإباحة ليس فيها الزام ما فيه مشقة. حينئذ لا تكون حكما تكليفيا. إذا قيل المباح التكليف الخطاب بأمر أو نهي. والمباح ليس بأمر ولا نهي. إذن كيف؟ نجعل هذا الحكم تكليفي وهو لا يدخل في الحكم في حد التكليف جوابان الأكثر الأكثر أنه من باب التسامح والتساهل أكثر المعتذرين لهذا أنه يقال من باب التوسع والتساهل والتسامح لأن الأحكام أربعة والخامس بدلا نخرجه ندخله معه ها؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنحن نبدل من أن نقول هو خاص ونجعل له حكم خاص نقول له هو داخل معهم. هو داخلهم. معه. والجواب الآخر وهو أحسن وأقعد أن يقال متعلق الإباحة هو فعل المكلف وهذا أقعد وأحسن وأصوب. لماذا؟ لأنه لا شك يكاد يكون إجماع إن لم نقل إجماع ولا نلتفت للمعتزلة أن الإباحة حكم الشرعي ولذلك دخلت في الحد السابق الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه به مكلف أو يحذف هذه الكلمة وقل بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو التخيير قلنا هنا لإدخال الإباحة إذن الإباحة داخلة في قوله خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بفعل المكلف إذا متعلق الإباحة هو فعل المكلف من هو المكلف البالغ العاقل إذا هل أفعال الصبي توصف بكونها مباحة لا هل أفعال المجنون توصف بأنها مباحة الجواب لا هل أفعال النائم والساهي والسكران والغافل توصف بأنها مباحة الجواب لا من أين أخذنا هذا القيد؟ نقول لأن الإباحة حكم شرعي ومتعلق الحكم الشرعي هو فعل المكلف وهؤلاء الذين ذكرناهم ليسوا بمكلفين حينئذ أفعالهم لا حكم لها كالبهيمة البهيمة لا يتعلق بفعلها إيجاب ولا تحريم ولا كراهه ولا ندب ولا إباحة كذلك المجنون لا يتعلق به بفعله إيجاب ولا تحريم لأنه حكمان شرعيان تكليفيان كذلك لا يتعلق بفعله اباحته فحينئذ نقول الأنسب في ذكر المباح في ضمن الأحكام التكليفيه أن متعلق الإباحة هو فعل المكلف من عدا المكلف لا يوصف فعله بكونه مباح إذن فعل الصبي لا حكم له. حينئذ لا يوبخ ويضرب الصبي الذي كان على جهة التاديب إذا فعل ما ما هو قبيح لماذا؟ لأن فعله لا يتعلق به إيجاب ولا تحريم ولا إباحة ولا ند ولا كرهة. حينئذ كيف تعاقبه على شيء لم يكتبه الله عليه وإنما إذا كان من باب التاديب او نحو ذلك ما يراه وليه ولي أمره من مصرحه فلا إشكال أما عموما يعامل معاملة المكلف أو ينظر إليه أنه كالمكلف فهذا فيه تجني إذن ومباح عرفنا وجه إدخاله مباح على وزنه مفعل على وزن مفعل وهو اسم مفعول أباح يبيح فهو مبيح, مبيح. ثم قلنا أبيح يباح فهو مباح يباح هنا مباح أصلها مبيح مبيح مفعل على وزن صيغة المفعول على وزن صيغة المفعول مفعل مبيح نقلت الحركة إلى الساكن قبلها فحينئذ قيل نظر إلى مبيح قبل النقل فقيل تحركت الياء ونظر إلى الوجه الثاني فقيل تحرك ما قبلها أو سكنت الياء باعتبار الثاني وتحرك ما قبلها باعتبار ها اولا مبيح مبيح الباء ساكنه والياء متحركه متى نستطيع ان نقلب الياء الفا اذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها هنا لا يمكن مبيح لا يمكن ان نقلب الياء الفا فلا بد من نقل الحركة إلى الباء فنقول مباح بإسكان الياء فننظر نظرين إلى الكلمتين تحركت الياء قبل النقل فقيل مبياح تحركت الياء ثم ننظر إلى بعد النقل فنقول وانفتح ما قبلها فقول باتعرفة هكذا يقول كثير من الصرفيين لماذا يقول هذا التكلف؟ لأنه ورد قلبها ورد قلبها ومعلوم ان نقاعد عندهم أن الأليا لا يصح قلبها ألفا إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها هنا لم تتحرك تحركت نعم ولم ينفتح ما قبلها فالأصل ان تبقى على حقيقتها لكن ما سمع مباح وإنما سمع مباح حينئذ لابد من هذا التكلف وبعضهم يرى وهم قلة أنه اكتفاء بجزء العلة بجزء العلة فيقال الاصل تحرك الياء وانفتح ما قبلها وهنا وجد جزء العله الا مركب عندهم من تحرك وانفتاح فحينئذ نكتفي بجزء العله فنقول قلبت الياء الفا اكتفاء بجزء العله وهذا ايضا لا لا مانع منه مباح قلنا وزنه مفعل وزنه مفعل المباح لغة المعلن والمأذون المعلن والمأذون يقال باح الشيء بوحا ظهرا ويتعد بالحرف فيقال باح به صاحبه وبالهمزة أيضا فيقال أباحه باح به وأباحه وأباح الرجل ما له أذن في الأخذ والترك واجعله مطلق الطرفين إذا باح به وأباحه وأباح الرجل ماله يعني أذن في الأخذ منه وسو بين الطرفين بين الطرفين واما حده في الشرع فهو ليس فيه طلب وليس فيه الزام حينئذ لا يمكن ان نقول هو طلب ما طلب الشارع فعله وانما نقول ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ما هذا جنس يشمل الاحكام التكليفيه كلها لا يتعلق به أمر خرج الواجب والمندوب ولا نهي خرج به الحرام والمكروه لذاته خرج بعض أفراد المباح أو نوع المباح لأن المباح نوعان نوع يكون مقدمة طاعة مقدمة واجب أو مقدمة مندوب وقد يكون مقدمة معصية مقدمة حرام او مقدمة مكروه. فحينئذ القاعدة العامة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. إنما الأعمال بالنيات فإذا وقع وحصل أن المباح كان وسيلة للواجب أخذ حكمه. حينئذ تعلق الثواب بالمباح. والأصل في المباح أنه لا يتعلق به أمر. أمر. فحينئذ كيف تعلق به الثواب وهو مباح من حيث هو ولا يتعلق به أمر ولا نهي. نقول هنا الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي هو المباح الذي لم يجعل مقدمة طاعة ولا معصية يعني المباح من حيث هو بقطع النظر عن اعتباره وسيلة لغيره أما إذا كان المباح وسيلة للواجب فهو مقدمة واجب أخذ حكم الواجب وإذا كان المباح وسيلة المندوب فهو مقدمة المندوب حينئذ أخذ حكم المندوب فيصير المباح واجبا ويصير المباح مندوبا ويصير المباح حراما كل وسيلة ادت للحرام فهي حرام فالاصل هي مباحه لا يتعلق بها اثم لكن لما كانت وسيله إلى الى المحرم صارت ماذا صارت محرمه كذلك الوسيلة التي يتوصل بها إلى المكروه صار حكمها حكم المكروه قوله لذاته يعني لا يتعلق به أمر الذي يترتب عليه الثواب ولا يتعلق به نهي الذي يترتب على ايجاده العقاب لذاته يعني بالنظر لنفسه دون اعتبار كونه مقدمة لغيره أما إذا كان مقدمة لغيره فأخذ حكمه ما جعل مقدمه له لكن يتنبه إلى أن المباح لا يصير أو لا ينقلب بذاته واجبا يعني إذا قيل مثلا قد يتوصل بالنوم إلى أداء واجب وجاء عن السلف يقول احتسب نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي إلى اخره الأكل مثلا الأكل مباح في ذاته ليس كذلك؟ حكمه مباح الشرب مباح لكن لو كان الأكل يدفع به موت نفسه كاد أن يموت من الجوع فوجد أكلا ما حكم الأكل؟ واجبا الأكل من حيث هو مباح لما كان وسيلة لدفع محرم صار واجبا ما لا يتم ترك المحرم وهو قتل النفس ما لا يتم ترك المحرم إلا به ففعله واجب حينئذ نقول صار الأكل واجبا لكن هل الأكل انقلب من الإباح ذاته إلى الواجب نقول لا وإنما يعاقب أو يثاب من جهة النية وكذلك يقال في النوم نفسه أحتسب نومتي يعني النية أنني اتقرب من الله عز وجل بهذا الفعل المباح ليكون معونة لي على قيام الليل أو صلاة الفجر ونحو ذلك أما نفس النوم فلا ينقلب عباده لماذا؟ لو قلنا هذه المباحات انقلبت عبادات ما وجه أن تكون العبادات توقيفيه هل يستقيم أن يقال العبادات توقيفيه وهذا متفق على عند السلف؟ أن العبادات توقيفية ما معنى العبادات توقيفية بمعنى أنها موقوفة على السمع لا بد من من الإذن ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إذا أم لهم شركاء إذن من الذي يشرع هو الله عز وجل فحينئذ يكون مصدر التشريع والحكم على الشيء بأنه عبادة فعلا أو تركا هو الشر فما طلب الشارع فعله أو تركه على جهه التقرب أو ان شيء تقول العبادة كما قال شيخ الاسلام الإسلام نتيمي رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهره والباطنه قل هذا اسم جامع للعبادة أما ذات المباح فلا ينقلب واجبا ولا ينقلب مندوبا ولا ينقلب عباده وإنما يأخذ حكم الواجب ويأخذ حكم المندوب، ويأخذ حكم المكروه ويأخذ حكم المحرم تنبه لهذا إذن ما لا يتعلق بفعله أمر ولا نهي لذاته حينئذ نعرف أن المباح قسمان مباح صار مقدمة طاعة أو مقدمة معصية ما كان مقدمة طاعة أخذ حكمه وما كان مقدمة معصية أخذ حكمه وما ليس كذلك فهو الذي يدخل معنا هنا لا يتعلق به ثواب ولا, ولا عقاب ومباح قال في حده سيأتينا الجائز الحلال قال في حده وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب لذاته لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لماذا؟ لأنه غير مطلوب الفعل وغير مطلوب الترك والعقاب والثواب مترتبان على ما طلب الشارع فعله جزما أو غير جزم أو طلب الشارع تركه جزما أو غير جزم وما عدا ذلك لا ثواب ولا عقاب لا ثواب ولا ولا عقاب اذا ما وجه نفي الثواب والعقاب عن المباح تقول لان الشارع لم يطلب المباح لا طلب فعل ولا طلب ترك واضح؟ فلذلك لم يترتب عليه العقاب أو الثواب لم يترتب عليه العقاب ولا الثواب هل المباح مأمور به؟ الأعمى الأربع أنه ليس مأمورا به وهذا واضح لا إشكال فيه والكعب يرى أنه مأمور به ولا إبرة بخلاف مثل الكعب المعتزل لماذا هو ليس مأمورا به؟ لأن الأمر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح أو إن شيء تقول الأمر طلب وإذا كان طلبا صار الفعل راجحا على الترك وهل المباح فيه ترجيح من جهة الفعل أو الترك نقول لا هو مستوي الطرفين ولذلك قال هناك والإباحة ثم الخطاب المقتضي للفعل جزم فان ايجاد لدذ النقلي وغيره الندب وما ترك طالب جزم في التحريم له الاث منتسب او لا مع الخصوص او لا فاذا خلا فلولا وكرهت قذا لذاك والاباحه خطاب فيه السوى الفعل والاجتناب والاباحه الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب هو مستويان مستويا الطرفين الفعل والترك الفعل والترك حينئذ نقول لو قيل بأن المباح مأمور به لكان جهة الطلب مرجحة على جهة الترك وهذا مناف لحقيقة المباح قال هنا مباح والجائز والحلال بمعناه الجائز والحلال بمعناه كما ذكرنا في المستحب هناك المندوب أن له أسماء إذن هنا المباح له أسماء قال هو مباح والجائز والحلال ويزاد عليه الطلق بكسر و وإسكان اللام الطلق قال في القاموس الطلق الحلال الطلق الحلال هذه أربعة مباح وجائز وحلال وطلق هذه أربعة ألفاظ في الأصل أنها تحمل على في صلاح المصوليين والفقهاء تحمل على ما استوى طرفاه والإباحة الخطاب فيه السو والفعل والاجتناب ولذلك قال هناك وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف وهي أي لباح والجواز قد ترادف إذن الجائز والمباح مترادفان في مطلق الإذن في مطلق الإذن لكن ثم تفصيل عند التحقيق ثم تفصيل بين الحلال والجائز والمباح فيقال يطلق المباح والحلال على غير الحرام وهو الذي عنه في المراقي وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن في مطلق الإذن يعني ما أذن الشارع في فعله الفعل إما أن يأذن الشارع في فعله وإما أن يمنعه إذا قلنا بهذا الاعتبار لذلك بعضهم قسم الأحكام التكلفية إلى قسمين قال حلال وحرام ما أذن الشارع في فعله يعني أذن في فعله إما على جهة الجزم أو لا على الجزم أو مع كونه مرجوحا فهذا يعم الواجب والمندوب والمكروه ويخرج الحرام لأنه غير مأذون في الفعل ولذلك قال وهي والجواز قد تراد في مطلق الإذن المراد بمطلق الإذن يعني ما أذن الشارع في فعله بقطع النظر عن كونه واقعا مع الجزم او لا وبقطع النظر عن كونه واقعا مع رجحانه او لا لأن فعل المكروه أذن الشارع في فعله ليس كذلك أذن في فعله إلا أنه مرجوح أو راجح فعل المكروه مرجوح أم راجح مرجوح إذن داخل في مطلق الإذن أو لا داخل في مطلق الإذن فحيناذا نقول يطلق المباح والحلال على غير الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح إذا أطلقنا الحلال لكن المباح يطلق على الثلاثة الذي هو ماذا الواجب والمندوب والمكروه لأن المباح لا يطلق على المباح وإنما يطلق على الثلاثة والحلال يطلق على الأربعة إذن الحلال يشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، الحلال يطلق على المباح أما المباح فيطلق على الواجب والمندوب والمكروه ولا يدخل المباح وهذا واضح لأن المباح لا يطلق على المباح أما الجائز نقول الحلال يطلق على الأربعة والمباح يطلق على الثلاثة لكن إطلاق المباح على ما سوى طرفاه هو الأصل المباح على ما سوى طرفاه هو الأصل بمعنى أن لفظ المباح في الأصل في استعمال الأصوليين والفقهاء أنه ما سوى الطرفان لكن هل يأتي طالب فيفهم إذا قال فقيه هذا مباح يعني واجب ها؟ هو يطلق على الواجب لكن إذا جاءت المصالحات حينئذ يتميز كل مصالح عن مصالح آخر إنما التداخل هذا في التوسع فقط يعني يجوز للمتحدث أن يتوسع فيدخل الواجب تحت المباح أما إذا جاء تحرير المسائل فحينئذ إذا قيل هذا مباح لا تقول يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مندوب لأن الواجب يسمى مباحا وإنما هذا يذكر في باب التوسع فقط واضح هذا؟ أما الجائز لغة فهو العابر يقال جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا سار فيه سار فيه. والجائز في الصلاح الفقهاء يطلق على ما يمتنع شرعا يطلق في الصلاح الفقهاء على ما لا يمتنع شرعا إذن عندنا شيء يمتنع من جهة الشرع وآخر لا يمتنع شرعا ما هو الذي يمتنع وجوده شرعا ها؟ صح الحرام وما الذي لا يمتنع وجوده شرعا الأربعة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والمباح إذن الجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام ويطلق على ما استوى فيه الأمران شرعا فحينئذ يختص بماذا بالمباح إذا الجائز له استعمالان استعمال بمعنى سواء الطرفين فهذا يكون مرادفا للمباح وهو المراد هنا وهو المراد هنا يطلق الجائز مرادا به ما لا يمتنع شرعا فحينئذ لا يكون مرادفا للمباح بل يكون أعم منه لانه يشمل المباح وغيره يشمل المباح وغيره صيغ الإباحة كيف نحكم على الشيء بأنه مباح اولا صيغة لا حرج لا حرج إذا جاء في الشرع لا حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج نقول هذا فيه نفي الحرج ونفي الحرج هو معنى المباح هو معنى المباح وجاء في الحديث فعل ولا, ولا حرج كذلك نفي الجناح لا جناح ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نقول هذا مباح هذا مباح كذلك أحل أو أحل احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء نقول هذا مباح إذا من صيغ الإباحة أو مما يدل على الإباحة لفظ نفي الحرج ونفي الجناح ولفظ الإحلال ومشتق منه الإباحة عند الأصوليين قسمان الإباحة عند الأصوليين قسمان. إباحة شرعية وإباحة عقلية إباحة شرعية وإباحة عقلية الإباحة الشرعية بأن هي المنسوبه إلى الشرع بمعنى أنها المأخوذة من الشرع يعني دليلها جاء بخطاب يعني لابد من سمع كتاب أو سنة ولذلك نقول الإباحة الخطاب فيه سوى الفعل والارتناب الخطاب بمعنى كلام الله عز وجل لابد أن يرد الإذن من الشرع أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نقول الجماع في ليالي رمضان. هذا مباح أو لا؟ مباح. هل هي إباحة شرعية أو عقلية؟ إباحة شرعية. ما المراد بالإباحة الشرعية؟ أنها مأخوذة من الشرع أتي بالدليل؟ تقول أحل لكم ليلة الصيام. لابد من من دليل. الاباحه الأخرى إباحة عقلية. منسوبة إلى إلى العقل وهذه هي التي تسمى عندهم أيضا بالبراءة الأصلية أو العدم الأصلي وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وما أي إباحة من البراءة الأصلية قد أخذت أخذت من البراءة الأصلية إذا الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية والمراد بالبراءة الأصلية براءة الذمة أو إن شئت تقول لإصحاب العدم بمعنى استصحاب عدم التكليف حتى يرد دليل ناقل عنه استصحاب عدم التكليف لأن الاصل التكليف او عدمه عدم التكليف الاصل عدم الوجوب فلا يفعل اجابه الا بدليل والأصل عدم التحريم فلا تحريم الا بدليل وهكذا حينئذ نقول استصحاب عدم التكليف يستصحبه معه حتى يرد دليل ناقل عنه هذه تسمى إباحة عقلية إباحة عقلية وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية الفرق بينهما بين الإباحتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخة ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا نسميه ماذا؟ نسخا كان في أول الامر المكلف مخيرا بين الصيام والفطر في شهر رمضان يعني يفطر ويطعم يفطر ويطعم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا الأصل هذا مباح شرعا أو لا مباح شرعا لأنه مأذون به بخطاب شرعي وعلى الذين يطيقونه يعني لا يطيقونه على قوله فدية طعام مسكين إذن يجوز له أبيح له أن يفطر وأن يأتي بالبدل نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصموا رفعت الإباحة الأولى ماذا نسميه؟ نسميه نسخة لماذا؟ لأن النسخة يكون رافعا لما سبق لما ثبت بخطاب شرعي. النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطاب لابد أن يكون الحكم الناسخ ثابتا بخطاب والحكم المنسوخ أيضا ثابتا بخطاب حين تسمى رفع الإباحة الشرعية تسمى نسخا أما الإباحة العقلية فرفعها لا يسمى نسخا مثل ماذا الإباحة العقلية؟ إباحة الربا في أول الإسلام كان الربا مباحة ثم نزلت الآيات في التحريم وحل الله البيعة وحرم الربا لا تأكل الربا حينئذ نقول رفع الحكم الأول لكن لا نسميه إباحة وإنما نسميه شرعا استقلالا شرعا استقلالا ولأن السابق الذي هو إباحة الربا هذا جار عليه أن نعبر عنه بأنه مباح نقول مباح كان الربا مباح كان الزنا مباح ثم بعد ذلك رفع الحكم هذا بشرع جديد في شرع جديد ولو سمي الأول مباحا لكن لا نسميه نسخا لأن إباحة الربا قبل نزول التحريم لم يكن ثابتا بشرع وانما كان ثابتا باستصحاب العدم وان الأصل هو عدم عدم التكليف عدم التكليف ولذلك ذكر الشيخ الامير رحمه الله أن استصحاب العدم يعتبر حجه في عدم المؤاخذه في عدم المؤاخذة ولذلك جاء في غير موضع إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الاختين يعني يحرم حرمت عليكم مهاتكم إلى أن قال وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف هذا استثناء مقطع ما قد سلف يعني ما قد حصل ووقع من الجمع بين الاختين باعتبار الإباحة العقلية البراءة الأصلية استصحاب العدم هو معفون عنهم إذن لا مؤاخذة, لا لا مؤاخذة كذلك لما نزل تحريم الربا كان في ايدي الصحابة أموال ناتجة عن الربا ناتجة عن الربا فاستشكلوا وخافوا أن يأكلوا منها فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سنى إذا أبيح لهم له ما, ما كان في أيديهم فحينئذ نقول هذه البراءة الأصرية تعتبر حجة في عدم المؤاخذه في عدم المؤاخذة ولذلك جاء قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فحينئذ لا عقاب إلا, إلا بعد الشرع لا مؤاخذة إلا بعد الشرع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا عرفنا النوعين من الإباحة الشرعية والعقلية قال وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع وهذه من المسائل الدخيله على أصول الفقه بل على المسلمين عموما يعني ليست من أصول الفقه وليس مما ينبني عليها شيء إلا ردا على المعتزلة بهم وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع وقد اختلفه اختلف بين أهل البدع وأما أهل السن والجماعة فلا خلاف بينهم وقد اختلف في الأعيان مراد بالعيان هنا جمع عين أي الذوات الذوات الاعيان مثل الأكل المأكولات والمشروبات والملبوسات هذه تسمى أعيانا عين الأكل يسمى عينا وعين مشروب يسمى عينا وهلوم جاء الله وكذلك يذكرون هناك وفي الأفعال الاختيارية والعقود والمعاملات إذن كل ما هو صادر عن عن الآدم ولا نقول عن المكلف لأن المسألة مفروضه قبل ورود الشرع وقد اختلف في الأعيان أي في الأفعال والذوات والعقود والمعاملات المنتفع بها قبل الشرع يعني قبل ورود ونزول الشرع بحكمها هذا يفهم منه ماذا قبل ورود الشرع ولذلك يقولون إن فرضا خلو زمن عن شرع إذن المثل ليست بواقعه لأنه لا يخلو زمن عن شرع أبدا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أيحسب الإنسان ان يترك سدا ولذلك لما خلق آدم امر ونهي فكذلك في كل زمان في كل زمان إذن لا يمكن أن يتصور وجود هذه المسألة أبدا إلا إذا قيدت بعدم بعد نزول الشرع بعد الشرع وجهل حكم المسألة أو تتصور المسألة بأنها بعد نزول الشرع وفي آدمي نشأ في برية ولا يعرف شرعا ولا غيره ولا يعرف شرعا ولا غيره يعني رجل نشأ في برية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إليه سمع بذلك وعنده أعيان أعيان من مرد بالأعيان عنده بسان فيه ثمار هل يجوز له أن يأكل منها أو لا؟ هو محل الخلاف الذي يذكره الاصوليون في هذه وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها نقول إن فرض بهذا القيد إن فرض أنه خلا وقت عن الشرع والصحيح عدم خلو وقت عن شرع وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله لأنه أول ما خلق آدم قال له أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة إذا أمره ونهى منذ أن خلق آدم أمر ونهي والتكليف هو الخطاب بأمر أو نهي إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها لا يمكن القول بخلو زمن عن عن شرع ومن هنا أنكر بعض العلماء ما يسمى بأهل الفترة لأن عنونتهم بما اشتهر أنه بين رسولين لم يدركوا الأول لم يدركهم الثاني يرد عليه اشكال كبير الله عز وجل يقول وإن من أمة وإن هذه نافية من هذه زائدة تاكيد صلة أمة نكرة في سياق النفي إذا تنصيص نص في العموم لا يمكن أن توجد أمة إلا وفيها نذير فكيف يتصور حينئذ قوم عاشوا ولم يدركوا النبي ولم يدركوا من رسول الذي بعده هذا بعيد وهو مناف لقوله تعالى وما خلق انا لا أثبت وسأقول المساله مطروحه كذا وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون الجن والإنس إذا الانس هذا اسم جنس محل بأل فيفيد العموم كل فرض الحكمة في خلقه ما هو إيجاد العبادة وما نزل الرسل إلا لبيان هذه العبادة حينئذ إذا خلق قوم ولم ينزل إليهم رسول يبين لهم أو لم يأتهم رسول يبين لهم ما الحكمة التي من أجلها خلقوا هل يعتبر هذا التقرير موافق للآية أو مخالف مخالف للآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا على كل حال الطبر رحمه الله وغيره يرون عدم وجود ما يسمى بأهل الفترة, بأهل الفترة لهذه النصوص وهو أمر كاره صعب وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها قوله المنتفع بها قيد هذا قيد احترز به عن بعض الأمور وعليه يقال هذه المسألة لها التي هي الأعيان قبل ورود الشرع ان فرض خلو الشرع لها ثلاث أحوال الاعيان من حيث هي بقطع النظر عن كونها منتفع بها أو لا لها ثلاثه احوال اولا ما فيه ضرر محض ما فيه ضرر محض وليس فيه منفعه البته. قالوا كالاعشاب التي تكون سامه قاتله بعض الشجر اذا اكل منه الانسان مات لان اعشابه تكون سامه هذا فيه ضرر محض النوع الثاني ما فيه ضرر من جهه ونفع من جهه اخرى اجتمع فيه المصلحه والمفسده المضره والمنفعه من جهه وهذا من جهه الجهه منفكه والضرر ارجح من المنفعه او مساو او مساوي في هاتين الحالتين نقول الاعيان محرمه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ما فيه ضرر محرم هذه الحاله الاولى الثانيه ما فيه ضرر من جهه ومنفعة من جهه هاتان محرمتان هاتان محرمتان لان الشرع قائد العامه كبرى ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصه او راجحه ولا ينهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه لا يمكن أن ينهى عما مصلحته خالصة أو ينهى عما مصلحته راجحة ولا يمكن أن يأمر إلا ولا يمكن أن يأمر بما مفسدته خالصة أو مفسدته راجحة وهذا من أدلة بعض القائلين ببطلان الصلاة في الدار الموصوبة لأنها منهي عنها وإذا كانت منهي عنها إما أن تكون المفسدة خالصة أو راجحة حينئذ المصلحة التي تضمنت هذه الصلاة المنهي عنها تكون غير ملتفت إليها والعبرة بالمفسد الراجحة النوع الثالث والحالة الثالثة ما فيه منفعة محضة وليس فيه مضرة بوجه من الوجوه أو فيه ضرر خفيف لكنه غير ملتفت إليه غير ملتفت إليه الحالة الثالثة هي, هي التي ذكرها المصنفون لذلك قال في الأعيان المنتفع بها إذا هذه إما أن تكون منفعتها خالصة أو يكون فيها نوع ضرر لكنه خفيف والمنفع أرجح احترازا من ما كانت مضرته خالصة فلا يدخل في الحكم معنا أو كانت فيه مضرة وفيه منفعة إلا أن المنفعة أقل والمضر أرجح إذا خرج بهذا القيد أمران وقد اختلف في الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها فعند أبي الخطاب حنبني وابي الحسن التميم الإباحة كأبي حنيفة يعني أنها مباحة أي أنها مباحة لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا خلقها لحكمه فالا لم نثبت الحكمه كان خلقها عبثا كان خلقها عبثا وهل يمكن ان يفهم حكمه من خلق الاشجار والثمار وجري الانهار بانها تكون هكذا زينه للناس ولا ياكلون ولا يشربون منها لا لا يدرك العقل هذا وانما يدرك ان الله سبحانه خالق للانسان وخلق هذه الأشجار وهذه المياه وكل ما يمكن أن ينتفع به على وجه الأرض ولم يعلم حكمه على قولهم لم يثبت شرع لا يمكن أن يدرك العقل أن هذه خلقت هكذا عبثا لا ليستفاد منها لا ليؤكل لا لتشرب وإنما نقول خلقها لحكمة ولا تعلم هذه الحكمة ولا تدرك إلا بكون الآدم ينتفع بها إذ هو خال عن عن المفسده واستدل ايضا بقوله تعالى هذا تعليم قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم لكم اللام هذه لام لام الملك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم امتن سبحانه بما خلق على وجه الارض امتن على العباد خلق لكم ما في الارض جميعا هذا امتنان على العباد بخلق ما في الأرض جميعا وسبحانه لا يمتن ولا يتمدح جل وعلا بما هو محرم على العباد كيف أتمدح وأفتخر بشيء ثم أقول لك لا, لا تمسك هذا الشيء أو لا تأكله هذا ممتنع وإنما يمتدح ويتمدح ويمتن جل وعلا بما مكن العباد منهم حينئذ ظاهر الآية أن ما خلق من الأعيان أنه مباح للعباد ولا يسأل عنه إلا إذا دل دليل وعليه نقول هذه الآية عامة وتخصص بكل دليل ينقل الأصل من الإباحة إلى التحريم أو الكراهه هو الذي خلق لكم كل ما على وجه الأرض من مشروبات من مأكولات، من ملبوسات الأصل فيه الإباحة والحل. إذا جاء نوع معين محرم حينئذ نحتاج إلى دليل يخصه من من الايه كذلك قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كالآلة السابقة كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته هذا واضح من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم إذا لم يحرم فهو إذن إذا مباح إذا هو مباح فحرم لأجل مسألته كذلك حديث وما سكت عنه فهو فهو عفو إذا الأصل في الأشياء في الأعيان في العقود في الملبوسات في المشروبات في المأكولات الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة هذا بعد الشرع أما قبل الشرع فحينئذ تكون الإباحة عقلية تكون الإباحة عقلية فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة أي حكمها أنها مباحة كأبي حنيفة فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته فلذلك أي لأجل أن الأصل في المنافع الإباحة أنكرت المعتزلة أن المباحة من الأحكام الشرعية الإباحة عند الأصوليين عند أهل السنة والجماعة وإذا توسعنا قلنا الأشائر معهم وليس بمصطلح صحيح لكن نقول عند الأصوليين أن الإباحة نوع شرعية وعقلية عند المعتزلة الإباحة نوع واحد فقط وهي الإباحة العقلية وينكرون الإباحة الشرعية وهذا خرق لي خرق لي الإجماع وإلا دلت النصوص نصوص الكتاب والسنة على ثبوت الإباحة واحل لكم إلى آخره من الآيات التي وارد كلها تدل على أن الأشياء قد تكون مباحة اذن انكروا أن المباح من الاحكام الشرعيه لأن المباح عندهم له حد خاص مقتضى نفي الحرج في فعله وتركه مقتضى نفي الحرج في فعله وتركه وهذا ثابت قبل الشرع وبعد الشرع ونقول هذا خرق للاجماع بل المباح حكم شرعي بل المباح حكم شرعي وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر هذا القول الثاني إذا في الأعيان المنتفع بها قولان ذكر المصنف الأول الاباحه والثاني الحظر ويأتي الثالث الحظر معناه المنع أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب حتى يرد الدليل على أنه معذون له هذا الأكل والشر لماذا قالوا لأن هذه المخلوقات ملك لله عز وجل ملك لله عز وجل وهذا في خلاف في خلاف ليس في خلاف قالوا ما دام انه ملك لله والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه ولا إذن قياسا للغائب على الشاهد قياسا للغائب على الشاهد شو معنى الغائب وشاهد ما مقصودهم بالغائب على الشاهد ها الغائب عن الله عز وجل لأنه غيب والشاهد الإنسان الذي تراه لو كان بيتك مثلا فيها اشياء ممنوك لك هل يجوز أن يتصرف بها على رأيه لا يجوز هذا تعدي نقول أصل المنع قالوا كذلك نقيس الغائب على الشاهد فنمنع أن يتصرف في ملك الله إلا بإذنه نقول هذا القياس فاسد هذا القياس فاسد لأن الشاهد يتضرر لو في لسيارة جلال واخذته هتضرر أو لا تضرر لكن الله عز وجل غني سبحانه وتعالى فهذا القياس نقول فاسد وهو مصادم للأدلة السابقة إذن يرد بثبوت الإباحة وإذا ثبتت الإباحة شرعا يرد ما ثبت بالعقل ثم نقول نفس القياس هذا الذي قسموه الغائب على الشاهد فاسد لثبوت الفارق وهو أن الشاهد يتضرر إذا تصرف في ملكه بغير إذنه بخلاف الرب جل وعلا فانه غني حميد وتوقف الجزري والأكثرون هذا القول الثالث في هذه الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع وبعده على ما ذكرناه من قيود وتوقف معناه أن الحكم متوقف على ورود الشرع بحكمها ولا حكم لها في الحال وليس المراد عدم العلم بأنها محظورة أو مباحلة ليس هو التوقف الذي عند الأصوليين الذي يعتبر حكما يقول ما حكم كذا يقول أتوقف يعني لا أدري هل هي حلال أو حرام نقول لا ليس هذا المراد هنا المراد أنه أوقف الحكم على الشرع على الشرع ثم في الحال هل نستعمل أو لا نستعمل فيه قولان بعضهم يرى أن مرد هذا القول إلى الإباحة يعني أقرب إلى الإباحة فحينئذ يكون القولان متفقين وبعضهم يرى أنه أقرب إلى الحظر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا الخلاصة في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع نقول تصور المسألة هذا هذه المسألة ليس على ما أراده المعتزله وإنما نقول الشرع قبل أن يرد الشرع ثابت قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم الشرع الذي قبله إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق ثابت وأما بعد ورود الشرع فحينئذ تلد المسألة التي معناها وفيها ثلاثة أقوال الإباحة الحظر التوقف وهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه وتعالى في الأحكام الشرعية التكليفيه وسيأتينا إن شاء الله بحث الأحكام الوضعية يوم السبت بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين